فالعيش نوم والمنية يقبط والمرء بينهما خيال تار فاخذوا مآبكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار وتركضوا خيل الشباب وذابروا أن تسترد فإنهن عوار والنفس إن رضيت بذلك أو من منقاذة بأزمة الأحذار فتعالوا نعيش مع المسافر الأول محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يعامل الناس كيف كان يقضي وقته من كان أحب الناس إليه وهل لو رآنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد أحوالنا لا أحبنا كان صلى الله عليه وسلم كان يظهر منه أجمل التعبد في تعبده ولعلنا نتكلم عنه صلى الله عليه وسلم في باب من هذه الأبواب وهو ما يتعلق بمحبته للناس وحسن تعامله معهم أيها الإخوة والأخوات المحبة شعور جميل يفرح المرء به إذا وقع له في قلوب النار وكلما كبر قدر هذا الذي يحبك ازداد شعورك بالمحبة فرحا وتركضه لذة ومرحا وعظم من تطلب محبته هو رب العالمين وليست العبرة أن تحب أن رب العالمين فلا عجب فهو الذي خلقك فسواك فعدلك لكن الفوز العظيم أن يحبك الله جل جلاله فتكون ممن قال الله تعالى فيهم يحبهم ويحبونه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 ويثني عليك بالجناة فيكون مظهرك كمظهره وطوبك كتوبه ولحيتك كرحيته وكلامك كتلامه نعم ليست العبرة أن تحب أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عجب فهو الذي جاهد لحفظ الدين وقام بحق رب العالمين وقال ما دعا لك فقال رب أمتي أمتي وإنما الفوز العظيم أن يحبك رسول الله صلى الله عليه وسلم تفألا نفسك الآن هل لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم لا أحبك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع بن خسيم رآه حسن الخلق لين الكلام رائق الحديث جميل المعاشرة كأن أخناقه أخناق الأنبياء فكان ابن مسعود يقول له يا أبا يزيد والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحبك ولا أوسع إلى جنبه وما رأيت إلا ذكرت المخبثين نعم ابن مسعود أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة يعلم ماذا يحب النبي عليه الصلاة والسلام وماذا يبغض يعلم أنه يحب من الناس من حسن خلقه ورق وحسن قطعه وحسنت مجالسه وهو عليه الصلاة والسلام طيب ما يحب إلا طيبا ولقد حرص الأولون على أن يحضوا بمحبته صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام يخبر الناس بما يحببهم إلي ويرجد قائلا كما صح عند ترمذي إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وفي المسند قال عليه الصلاة والسلام للأشج بن عبد قيس إن فيك الخصرتين يحبهم الله ورسوله نعم ويحبهما رسوله فما هم الخصوتان قيام الليل صيام النهار استبشر الأشج رضي الله عنه قال وما هما يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الحلم والأنات وقد سئل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 وعند البخاري في الأدب المذكور قال عليه الصلاة والسلام ما شيء ما شيء أقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق وعند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار ومن حسن خلقه ربح بالدارين وإن شئت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 أم لأكثرهما صياما أم لأوسعهما عليا كلا وإنما قال تكون لأحسنهما خلقا فعجبت أم سلمة فلما رأى دهشتها قال عليه الصلاة والسلام يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة نعم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 وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة بل أكم الله عز وجل عليه تناء النسلوه إلى يوم القيامة فقال سبحانه وتعالى وإنك على قلق العظيم كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن نعم كان خلقه القرآن فإذا قرأوا أحسنوا إن الله يحب المحسنين أحسن نعم أحسن إلى الكبير والصغير والغني والفقير إلى شرفاء الناس ووضعائهم وطبالهم وصغارهم، وإذا سمع قول الله تعفوا واشطحوا عفا وطفح وإذا تلا وقولوا للناس حسنا تكلم بأحسن الكلام وما دام أنه صلى الله عليه وسلم قدوتنا ومنهجه منهجنا فتعالوا نقف على مواقف وعظات من حياته كيف كان يتعامل مع الناس كيف كان يعالج أخطاعهم ويتحمل أذاهم كيف كان يسعب لراحتهم وينصب لدعوتهم فيوما تراه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 وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام كانت الله عليه وسلم يحسن قلقه ويتمطف في تعامله إلى درجة أن كل واحد يتعامل معه يشعر أنه أحب الناس إليه فكان يأسر القلوب أسرى عند الترمذي أن عمر العاص رضي الله عنه بعدما أسلم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 سيقبل نصحك إذا نصحته ووعبك إذا وعبته وإنكم لن تسعوا الناس بأموالكم تسعوهم بأخلاقكم استطاع صلى الله عليه وسلم أن يملك قبوب الناس أجمعين فهو بشر مثلنا يرضى ويغضب ويفرح ويسخط لكن حلمه كان يغلب غضبه وعطوه يغلب عقوبته ذو كان يقابل الإساءة بالإحسان وكان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 إنك قد جئتنا فسألتنا فأعطيناك فقلت ما قلت ثم جمع أموالا وجدها وأعطاها إلي ثم قال له أحسنت إليك قال الأعرابي نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة الخيرا تعجبه صلى الله عليه وسلم هذا الرضا منه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 أراد صلى الله عليه وسلم أن يعطي أصحابه درسا في كسب القلوب فقال لهم إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعراب كمثل رجل ندت ناقته يعني شردت عليه فتبعها الناس يعني جعل الناس يركضون وراءها لينسكوها وهي تهرب منهم فزعى ولم يزيدوها إلا نفورا فقال صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأعلم بها فتركها الناس فتوجه صاحب الناقص إليها ثم أخذ من قشام الأرض جمع من حشائش الأرض ثم جمعها في ثوبه ودعاها إليه فلما سفت في الناقص إليه ورأت أن الطلب وراءها قد خف أقبلت إليه تمشي الهوينا حتى جعلت سماها على الطعام ثم أقبل إليها وتعلق بخطامها ثم شد عليها رحلها واستوى عليها. قال صلى الله عليه وسلم من أني أطأتكم حين قال ما قال لدخل النار. يعني لو طر السموه لعلهم يرتدوا عن الدين سيدخل النار. والحديث راه البزار وفي سنه ما قال. وما كان الرزق في شيء إلا كان وما نزعم شيء إلا شانه وعند وعن أنت ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ حاشية قال فأدركه أعرابي أقبل هذا الأعراب يجري وراء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلحق به حتى إذا اقترب منه جذب الرداء جبة شديدة فتحرك الرداء بعمق على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم هم في السابق كان أحدهم إذا لبث الرداء لم يكن بين الرداء وبين جلبه يعني غترة أو ثوب لا كان أحدهم يلبس عمامه فكان الرداء طرفه يناسق العنق مباشرة فهذا الرجل جر الرداء حتى تحرك الرداء على عن عنق النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سلتفت حتى رأيت أثر الرداء على صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر البرد فيه من شدة الجذب عجبا ماذا يريد هذا الرجل؟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 هل سيشفى الزرح الذي في عنقه او يصلح ادب الرجل كلا اذا ليس مثل الصبر والتحمل بعض الامور نحن نحزن لها ونغضب والغضب ليس لا ليس علاجا لها قال السماء كئيبة متجهمة قلت ابتسم يكبث تجهم في السماء قال احتبا ولا فقلت له ابتسم لن يرجع الاسف الصبى المتطرمة وان شئت انظر الى صفاء النفس ذريا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 قد برغوا اثني عشر الفا اقبلوا حتى اذا دخلوا الوادي تفجر عليهم المشركون من كل جانب وجعل الكفار يرمونهم بالسهام والرمح ويضربون بالسيوف ويلقون عليهم الصخور التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فإذا قد اضطرب بعضهم في بعض وإذا خير المسلمين تلوذ خلف ظهورهم وجعل الناس يضرب بعضهم ببعض والخيل قد وطئت على الناس وبعض الدواب قد وقعت على الأرض حتى ول الناس وكان أول من هرب هم الأعراب حتى تسلط الكفار جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الجموع التي جاءت معه فإذا لم يكد يبقى منهم إلا تسعة جعل صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول يا عباس نادي المهاجرين نادي الأنصار حتى عاد بعض المهاجرين والأنصار وثبت صلى الله عليه وسلم في ثمانين أو في مئة رجل ثم نصر الله المؤمنين وانتهى القتال وجمعت الغنائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم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 يقسم فيئكم لتفار فيئكم وأنتم لم تقاتلوا كي تطلبون أصلا من الغنيلة والذي كان يصرخ بكم لتعود وأنتم لا تستجيبون لكنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدقق على مثل هذا فالدنيا لا تساوي عنده شيئا جعلوا يسبعونه ويرجدون اقسم فيئنا اقسم في أنا. حتى تزاحموا عليه وضيقوا الطريق بين يديه واضطروه إلى شجرة فمر بشدة الزحام بالشجرة منافقا لها فتعلق طرف ردائه بأغصالها حتى سقط الرداء عن من كبيه وصار صلى الله عليه وسلم يمشي بإذار وغطره وظهره مكشور فلم يغضب لم يغضب وإنما الففت إليهم وقال بكل هدوء أيها الناس ردوا علي ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد شجر تهامة نعما لقصنته عليكم ثم لا تجدون بخيلا ولا جبانا ولا كذابا نعم لأنه لو كان بخيلا لأمسك الأموال لنفسه ولو كان جبانا لقرم الفارين ولو كان كذابا لما نظره رب العالمين أحسن إلى الناس تفتحبت قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان أحسن إذا كان إمكان ومقدركم فلن يدوم على الإحسان إمكان وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض ذلته صف وغفرآن كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان فإن لقيت عدوا فلقه أبدا والوجه بالبشر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 ما رضي عالبان حكمة وتقى وساكن وطن مال وتغيان من كان للخير مناعا من فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان كان صلى الله عليه وسلم يخالط الناس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 وكان من شدة فقرهم قد اجتاب النمار تدري ما معنى اجتاب النمار يعني يأخذ أحدهم قطعة القماش ثم يخرقها من منتصفها ثم يلبسها على رأسه تدري لماذا لأنه لم يجد قيمة لإبرة والخيط التي يخيط بها القماش من شدة الفقر لم يجدوا إبرة وخيطة يخيطون القماش على أستاذهم ثيابا. فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ويشعر أنه واحد بهم وأنه واحد منهم أول ما رآهم صلى الله عليه وسلم تغير وجهه. ثم قام عليه الصلاة والسلام لما رآهم أنهم قد تفلدوا النماء ليس عليهم أزر ولا أمائم ولا سراويل ولا أرضية قام صلى الله عليه وسلم وما يتصور ما نسل بهم من الجهد والعري والجوع دخل بيته نظر فلم يجد شيئا يتصدق به عليهم فخرج ثم دخل بيته الآخر ثم خرج يبحث يلتمس شيئا لهم فلم يجد شيئا ثم راح صلى الله عليه وسلم إلى المسجد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 كان عليكم رقيبا ثم جعل صلى الله عليه وسلم يتلو الآيات والمواعظ ثم صاحبهم وقال تصدق رجل من ديناره تصدقوا قبل الا تصدقوا تصدقوا قبل ان يحال بينكم وبين الصدقة تصدق امرؤ من ديناره من درهمه من درمه من, دره. من شعيره ولا احترمنا احدكم شيئا من الصدقة وجعل يعدد انواع الصدقات حتى قال صلى الله عليه وسلم تصدق رجل بشق تمره فقام رجل من الانصار بسرة في كثه تناولها النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر فقطعها منه صلى الله عليه وسلم يعرف السرور في وجهه ثم قال من سن سنة حسنة فأثره أجر فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وجرها ومثل وجر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء فقام الناس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 يشارك الناس مشاعرهم كان يهنئهم في أطراحهم ويعزيهم في أطراحهم لم يكن غليظا جافا عديم الملاحظة كلا بل كان حكيما لماحا يتسيد الفرص لإدخال السرور على الآخرين في البخاري أن المهاجرين لما ضيق عليهم في دينهم في مكة جعلوا يهاجرون إلى المدينة وقد تركوا ديارهم وأموالهم فقد من بينهم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 فلما رآه صلى الله عليه وسلم انتبه لهذا التغير وقال له مهيا يعني ما الخبر قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار فعجب النبي صلى الله عليه وسلم كيف استطاع أن يتزوج وهو حديث عهد بهجرة قال فما أصدقتها ما أصدقتها قال يا رسول الله وزن نوات من ذهب فأراد صلى الله عليه وسلم أن يزيد من فرحته فقال له أول ولو بشات ثم دعا صلى الله عليه وسلم له بالبركة في ماله وتجارته قال عبد الرحمن فلقد رأيتني بعدها لو رفعت حجرا من الأرض لرجوت أن غشيب تحته ذهبا أو فضة إذا كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالناس كان يألم لألمهم وكان يظهر فرحه لفرحهم بل كان صلى الله عليه وسلم يفلي يوما من الأيام فلما انتهى من صلاته قال لأصحابه لعلكم عجبتم من عجلتي في الصلاة قالوا نعم يا رسول الله قال قد سمعت بكاء صبي ترحمت أمه انظر كيف كان صلى الله عليه وسلم يتألم لألم تلك الأم التي ودت وهي تصلي لو انتهى من صلاته عاجلا لأجل أن تسكت صغيرها بل حتى الكفار.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 ويبتجئونه بالعداوة ومع ذلك يرفق بهم عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود مر يوما بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقالوا أسام عليكم يعني الموت عليكم فقال صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قالوا عليكم فلم تصبر عائشة قالت أسام عليكم أنتم ولعلكم الله وغضب عليكم فقال صلى الله عليه وسلم مهلاً مهلا يا عائشة عليك بالرد وإياك والعم والتفحش قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمع ما قلت رتبت عليهم فيستجاب لي ولو استجاب لهم فيه نعم مبداعي إلى مقابلة السباب بالسباب أليس الله تعالى قد قال له وأعرض عن الجاهلين نعم مبداعي إلى ذلك كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بأحسن التعامل حتى وإن كانوا كفارا. وفي البخاري قال أنت كان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم له عنده غلام كان جار لرسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي تمرض غلامه يعني ولده الصغير فقال صلى الله عليه وسلم لأنس هلم بنا نعوده يعود ذلك الغلام اليهودي المريض فلما أقبل صلى الله عليه وسلم إليه وقف عند رأسه ثم قال له يا غلام قل لا إله إلا الله نظر الغلام إلى أبي فسكت أبوه فأعاد عليه صلى الله عليه وسلم يا غلام قل لا إله إلا الله فنظر الغلام إلى أبي واليهود يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق لكنهم يتكبرون عن اصتباعه فقال له أبوه أطيع أبا القاسم فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ثم مضى صلى الله عليه وسلم فلما وصل الدار فلما وصل باب الدار سمع الصياحة على الغلام قد مات فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله على ماذا أن ماك مسلما فورثناه كلا. طب وقير الله ماذا له بل سوف يلي المسلمون ترسيله وتكفينه والصلاة عليه وجثله وهذا سيكلفهم مالا وجهدا إنما قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار المهم أنه يخرج من النار بل حتى الأعداء الأرداء كان صلى الله عليه وسلم له معهم خلق عظيم كسب به نفوسهم وهدى قلوبهم ودحر به كفرهم بعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس بالهداء ودين الحق فشرقت قريش بدعوته حاولوا أن يؤذوه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 أعطيناك كذا وكذا على أن يترك الدين الذي هو عليه أقبل عقبة حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا محمد فرقت جماعتنا وشتت شملنا وفعلت وفعلت وإني هارض عليك أمورا أربعة تقبل واحدا منها قال صلى الله عليه وسلم قل أسمع فقال أبو الوليد إن كنت جئت بالذي جئت به تريد مالا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 نحن نزوجك ما شئت من النساء الآن على حين تترك الدين الذي أنت عليه ولا تعمل بيننا مشاكل والنبي صلى الله عليه وسلم يستنى طيب الرابع قال وإن, كن وإن كان الذي يأتيك جنون لاحظ العبارة يعني إن كانك خبر إن كان النبي يأتيك جنون نحن نحضر لك الأطباء من كل مكان ويعالجونك فإنه ربما غلب الجن على المرض حتى يتكلم بما لا يعقل اسمع إلى قلة الأدب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 قال فاسمع مني كان أبو الوليد جالسا على الأرض قال فاسمع مني ثم قال صلى الله عليه وسلم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب قصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون ومضى صلى الله عليه وسلم يتلل وذاك يستمع إليه حتى من قوة الآيات عليه اتكأ عربة على يديه من خلفه وجعل يختمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى فلغى عليه الصلاة والسلام قوله تعالى فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود فلما سمع ذلك قرز من متانه ثم جعل يديه على ذم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كفا كفا نعشدتك الله والرحم نعشدتك الله والرحم سكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوابي فقام أبو الوليدنا أصحابه وقال يا قوم تريدون رأيي قالوا نعم قال دعوا محمدا وما يدعو إليه فأنظر على الناس فأزه عزكم أنتم قوم سوف وعز شأنكم بعزه. وإن لم يظهر على الناس كفاكم يكفيكم. يكفيكم دينه وغيركم يقاتله الناس فترتاحون أنتم منه فقالوا قد سحرك والله يا أبا الوليد وتركوه جانبا فمن كان هذا خلقه مع أعدائه فكيف كان خلقه مع أخلائه وأصحابه كان صلى الله عليه وسلم يرفق بجاهلهم ويترطف في توجيههم وانظر إلى معاوية بن الحكم معاوية رضي الله عنه كان من عامة الصحابة لم يكن يسكن المدينة ولم يكن مجارسا للنبي عليه الصلاة والسلام وإنما كان له غنم في الصحراء يتسبع بها القبراء أقبل معاوية يوما إلى المدينة أقبل إلى المسجد فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فسمعه يتكلم عن العطاة في ذلك اليوم كان صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أصحابه عن العطاة وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم وعلمه لأصحابه أن المسلم إذا سمع أخاه المسلم قد عطس فحمد الله فإنه يقول له يرحمك الله فإذا حفظها معاوية وذهب بها بعد أيام جاء معاوية إلى المدينة لحاجة دخل المسجد فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه أقبل الله أكبر دخلت الصلاة بينما هم في صلاتهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما بين ركوع وسجود وخشوع إذ فجأة عطت رجل من المصلين ما كاد ذلك الرجل يحمد الله حتى تذكر معاوية أنه تعلم أن المسلم إذا سمع أخاه قد عفت وقال الحمد لله فإنه يقول له يرحمك الله مباشرة معاوية بدره قائلا بفضل العالم يرحمك الله فاضطرد المصلون وجعلوا يلتفتون إليه منكرين فلما رأى دهشتهم اضطرد المسكين ما يرى أنه فعل شيئا هل الآن أطبق السنة قال لهم واتت لأمي ما شعلكم تضرون إليه زاد قينة بلة فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يسكتونه فسكت فلما انتهت الصلاة انتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس وقد سمع جانبتهم وأصواتهم وسمع قوت من تكلم لكنه صوت جديد عليه لم يعتد عليه ما يعرفه فسألهم قال من المتكلم هذا صوت جديد من المتكلم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 قال يا رسول الله ائذن لي بالزنى نظر الصحابة إليه زنى في المسجد وأمام النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ من جرأتك أنك تأتي وتستأذن أمام الناس فقام بعض الصحابة إليه ليخرجه فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عالج قلبه قال له صلى الله عليه وسلم أترضاه لأمك أنت الآن لو زنيت سوف تزني لامرأة سوف قد تكون أما لفلان من الناس أترضى أن أحدا يذنب أمك هذا الشاب عنده نوع تعلق بالشهوة لكنه كان بطلا شافا لا يرضى على أهنه بالخدر قال لا والذي بعدك بالحق لا أرضاه لأمي قال كذلك الناس ما يرضونه لأمهاتهم أترضاه لأختك أترضاه لعمتك أترضاه لخالتك وجعل صلى الله عليه وسلم يعدد عليه محارمة وذات الشب أنتظر ينتقض بمجرد أن يريد على باله أنه يمكن أن تقع وحدكم هم في الزنا ويقول لا لا صلى الله عليه وسلم كذا أريك الناس لا يرضى له, له النا فأحب للناس ما تحب لنفسك وكره للناس ما تكره لنفسك الشاب فاقتنعه ثم قال يا رسول الله ادعو الله أن يطهر قلبي انتقل الآن من الشاب بتعلق بشهوه يريد الزنا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 بعد أيام أتي بالرجل نفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليوجد وإنه وسكره قد شرب خمرا فجلد ثم خرج ثم أتي إليه به بعد أيام وإنه وقّد شرب خمرا فجلد ثم خرج فلما جلدة الثالثة والرابعة قال رجل من القوم لا الله يتكلم عن سكير رجل مدمن يشرب خمر قال لا الله ما أكثر ما يُسابه فقال صلى الله عليه وسلم لا عنه لكن عنه لعله يحب الله ورسوله نعم أفلا يقتدي به أولئك الذين إذا رأى أحدهم شابا مدخنا تجربهم في وجهه وقفض جبينه وكأنه لا عيهوديا أو يا أخي ما أدراك لأن هذا المدخن عنده من الأعمال والأسرار بينه وبين الله ما يجعله بأعلى عليين وطالهم إذا رأى من حلق لحيته أغرأت من أزاره احتقره والجرع وما أدراك لعملهم من صلاة الليل وبناء المساجد وقتل الوالدين ما تغوص معصيته ببحرها وأنا بذلك لا اعتذر عن العصاة لا لا اعتذر عنهم ولكن لا يترمنكم شنآن قوم على ألا تعذلوه اعذلوه هو أقرب للتقوى بل بره من حرصه صلى الله عليه وسلم على خلق الحسن أنه كان يدعو الله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 خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة سنين ما علمته قال لشيء صنعته لماذا فعلت كذا وكذا وما عاب علي شيئا قط والله ما قال لي أقط نعم كان صلى الله عليه وسلم يغضب لكن غضبه كان لله وحتى تفهم الفرق بين الغضبين بين الغضب الذي لله وبين الغضب الذي لغيره اترك أن ولدك الصغير جاءك يوما جاء كذاك الصباح وطلب ريالا او ريالين مفروفا للمدرسة بحثت في محفظة النقود فلم تجد الا سئة الخمسمائة ريال اعطيتها له وقلت له اسمع قال نعم قلت هذه خمسمائة ريال انتبال تصرفها كلها تصرف منها ريالين وارجع اربعمائة وتمانية سعين ريال ثم اتشدت عليه وكرر فلما رجع الظهر فاذا المال كله قد طرفه فماذا تتخال؟ كيف سيكون غضبك؟ قد تضرب، قد تعنف، قد تمنعهم مصروفيه أيامًا. لكنك لو رجعت مرة من فرط العفر، وجدته يلعب بالكمبيوتر، أو وجدته عند السفاة، أو يقلب جريدة ولا يصلب المسجد. هل ستغضب كغضبك الأول؟ هذا الفرق بين الغضب لله وبين الغضب الثاني. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان غضبه لله. وكان رفيقا حتى مع من يعتدي على أموره الخاصة المقداد رضي الله تعالى عنه ابن الأسود كان خارج المدينة فأكبر إلى المدينة وأسلم يقول قدمت إلى المدينة أنا وصاحبان لي فتعرضنا للناس فلن يضحنا أحد ما عندهم بيت ولا مطعم ولا, ولا فندق. قال تأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك فاضافنا في منزل وعنده أربع أعنز وضعهم في بيت فيه أربع أعنز طيب الآن كيف يكون الطعام قال احلبهن يا مقداد وجزئهن أربعة أجزاء وأعطي كل إنسان جزءا. أنت يا مقداد وأعطي صاحبيك يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يترك جزء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي ويشرب المقداد صار في كل مساء يحلب ويشرب هو وصاحبه ويبقي جزء النبي صلى الله عليه وسلم جانبا فإن كان موجودا النبي صلى الله عليه وسلم شريبا وإن لم يكن موجودا حضر له حتى يرجع في ليلة من الليالي تأخر النبي صلى الله عليه وسلم في المجيء إليهم وقد جعل جزءه جانبا استجع المقداد على فراشه فقال في نفسه لعل النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى أهل بيت من الأنصار فأطعموه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 يجيء النبي صلى الله عليه وسلم جائعا ضمآنا فلا يجد في القدح شيء فيدعو علي فيستجيب الله له فيا يا ليتني ما شربت تلك الشربة جعل يندم قال من شدة الهم سجيت على وجهي ثوبا من شدة الهم فلما مضى بعض الليل اقبل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل البيت وسلم تسليما بصوت منخفض يسمع اليقضان ولا يقض النائم والمكتاب على زراشه ينظر اليه أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أقبل إلى الإناء ثم كشف عنه الغطاء فرفعه فإذا الإناء فارغ وهو جاء طوال النهار وهو يذهب ويجيء مع الناس جاء. قال المقداد وأنا أنظر إليه ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الإناء ثم رفع بصره إلى السماء قال المقداد في نفسه وقد فزع الآن يدعو علي الآن يدعو علي فجعل المقداد يحاول أن يتسمع ماذا يقول فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اسق من فقاني اللهم أطعم من أطعمني فلما سمع المقداد ذلك اعتلم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقفز من مكانه وأخذ الشفرة السكين وأقبل إلى الأعنز ليدبح إحدعها لشفة الحماس مع أنها ليست لعبة وجعل يجثهن بيده لينظر أتمنهن لينحارها للنبي صلى الله عليه وسلم لينظر أيهن أتمن فكلما لمس واحدة وقعت يده على ضرعها فإذا هي حاف مليئة باللبن فلمس الأخرى فإذا ضرعها مليئ باللبن لمس الثالث الرابعة فإذا هن قد انتلأ ضرعهن باللبن وقام إلى إناء كبير أكبر إناء في الدار ما كانوا يملؤونه أبدا ثم جعل يحلب الأولى حتى امتنى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم أقبل بالإناء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشرب يا رسول الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الإناء أنا الآن قال أما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد لا يمكن حلب مرتين أنتوا ما شربتم شرابكم الليلة يا مقداد قال اشرب يا رسول الله قال ما الخبر يا مقداد قال اشرب ثم الخبر قال المقداد فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد القدح الي قلت اشرب يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم الان يحمل هم مقداد انه جاء ما يريد ان يشرب المقداد كذلك ما يدري ما الذي حصل قال المقداد فعاده الي فرددت قلت اشرب يا رسول الله قال فشرب مرارا وهو يرده لي ونقول اشرب اشرب اشرب قال حتى رده اريه فلما عرف المقداد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد روي وانه قد اصابته دعوته ضحف المقداد وضحف حتى ألقى نفسه على الارض فنظر النبي صلى الله عليه وسلم اريه ثم قال احدى ثوقاتك يا مقداد هذا مقلب مقالبك قال يا رسول الله أعطيك الخبر الآن أنت الحمد لله أعطيك إيش القصة أعطيك الخبر قال نعم قال إنك قد أبطأت علينا الليلة وكنت جائعا فقلت في نفسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تعشى عند بعض الأنصار وقص عليه القصة تكون لها وكيف أن الأعنزة حربت في ليلة واحدة مرتين على غير العادة فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تبسم وقال ما كانت هذه إلا رحمة أفلا كنت آدمتني لماذا لم تخبرني أن هذه بركة زائدة حتى توقظ صاحبي فيصاب فيصيباني منها فقال والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصابتني وأصابتك الرحمة من فاتته بعدنا من الناس وقل شيء أني أنا وياك شربنا من ذهت علي من كان بعد ذلك من الناس كان صلى الله عليه وسلم متواضعا مع ما آتاه الله من فضائل خاتم الأنبياء وأمام الأبقية كان معظما في أصحابه مهيبا من قبل أعدائه وزاده الله على ذلك بأن كان أحسن الناس وجها كان وجهه صلى الله عليه وسلم مستميرا كالشمس وكان إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة من قمر قال جابر بن سمره رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مضيئة مقمرة فجعلت أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر إلى القمر فجعلتوا أنظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء وأنظر إلى القمر فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله في عيني أجمل من القمر ونسأل الله أن يحرمنا مضاحبته ورؤيته ومع ذلك لم يتسلط على قلبه كبر كان متواضعا يخفق نعله، يخيط ثوبه كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه لم يكن يحتقر أحدا من الناس ولا يدخل الجنة من كان في قلبه الطال ذرة من كبر ومن تواضعه أنه كان يدخل السرور حتى على الضعفاء والمساكين عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من البادية اسمه زاهر بن حرام زاهر رجل يحد في البر عنده ابل وعنده غنم ورزل يشتغل بالرعي وكان احيانا زلو إلى الى النبي صلى الله عليه إلى الى المدينة ويحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدايا من البادية يحظر اقطا او ثمن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي اليه بالمدينة يعطيه كمراورا ونحوه فكان صلى الله عليه وسلم يقول عن زاهر.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 فلك أن تتصور العرق الذي خرج منه الرائحة وهو رجل أصمن يشتغل في رعي الغنم ومعالجة الإبل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم زاهرا على هذا الحال أقبل إليه من ورائه ثم احطبنه من خلفه وزاهر لا يراه ولا يدري من أمسكه ففزع زاهر ويجعل يقول أرسلني أرسلني من هذا الذي يمسكني خار أرسلني فجاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال من يشتري العبد من يشتري العبد وهو قد أمسك زاهرا من يشتري العابد زاهر رجل من أكبر قبائل العرب ويسميه عبدا قضب زاهر قلبا شديدا وجعل يقول عبد عبد أبسلني أبسلني ويحاول أن يفك نفسه بقوة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمسكه وهو يردد ويتبسم من يشتري العبد من يشتري العبد فنظر زاهر والتبس فإذا الذي أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فسكن روعه وجعل يلصق كتفيه بصدر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله من يشتريني دميم الخلقة وفقير وراعي غنب من يشتريني إذن والله تجدني كاسدا يا رسول الله فقال له صلى الله عليه وسلم لكنك عند الله لست أنت عند الله غال وكان من رزقه ولينا صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين يزورهم يعود مرضاهم يشهد جنائزهم الصحيحين أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فجأة فسأل عنها قالوا يا رسول الله ماتت يا رسول الله في ليلة من الليالي ماتت قال أفلا كنتم آذنتموني قالوا هذه امرأة مسكينة لا يعني قمنا بشأنها نحن يا رسول الله وماتت بليل فكرهنا أن نوقضك فقال لا دلوني على قبرها حتى لو كانت ضعيفة ومسكينة لها حق دلوني على قبرها فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها فصلى عليها ثم قال إن هذه الكبور مملوئة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم ألا؟ فلينتبه إلى هذا ذاك الذي يطغى الرعاه استغنى لينتبه إليه الذي ليصفر خده للناس ويمشي في الأرض مرحا لينتبه إلى هذه الأخلاق ذاك الذي يتكبر على العمال والخدار والفقراء يتكبر عن محادثتهم ومطافحتهم ومجالستهم وكأنه مخلوق من ذهب ولعله عند الله أحفر من الجعلان كنت قبل أيام في مجلس فتحدث أحد والرعاه استغنى وقال أثناء حديثه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 تلقاه في وسط الطريق فتشتكي إليه من ظلم أهلها فكانت تأخذ بكل من النبي صلى الله عليه وسلم وتضعب به إلى أهلها ولا كان صلى الله عليه وسلم يتكبر عنها ولا يدخل جنة من كان في قلبه نسقال ذرة من كبر وحتى مع الصغار كان صلى الله عليه وسلم له خلق عظيم كان لأنس بن مالك أخ صغير وكان له طير يلعب به وكان صلى الله عليه وسلم يماجحه ويكنيه بأبي عمير فكان إذا مر به يقول يا أبا عمير ما على النغير النبي صلى الله عليه وسلم على كبر سنه وعلو وجاهه يخفض رأسه عند هذا الصغير ويسأله يقول يا أبا عمير ما على النغير وكان يزور الأنصار ويسلم على طبيانهم وكان يمزح صلى الله عليه وسلم مع الناس كان بحوثا يدخل السرور عليهم فخفيفا على النفوث لا يمل أحد من مجالسته قال أنس رضي الله عنه أقبل رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمله، يعني يطلب منه أن يحمله على دابة في سفر أو نحوه، فقال صلى الله عليه وسلم إني حاملك على ولد ناقة. كان هذا الرجل كبيرا، فلما قال صلى الله عليه وسلم على ولد ناقة ظن أنه سوف يحمله على القعود أو, أو البعير الصغير. قال ولد ناقة يا رسول الله ظن أنه يهزأ به قال وما أصنع بولد قال وهل تريد الإبل إلا النوق صحيح ولد ناقة لكن ولد ناقة كبير يعني بعيد ليس أفليد صغيرا وعن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال له يوما ياب الأذنين وماجحا له وأقبلت مرة امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد اختلفت مع زوجها خصومة فأقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه عليك فقال لها صلى الله عليه وسلم زوجك الذي في عينه بياض ظنت المرأة عينه بياض يعني عينه بيضاء أصيب بالعمى فتفجعت ورجعت إلى زوجها وقد أشفقت عليه وهي قد جاءت غضبانة عليه وانقلب الأمر ودخلت وفتحت الباب وجعلت تفتح وعين زوجها وتنبغ قال ما بالك يا امرأة فردت زعلانها قبل قليل ما بالك قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عينك بياض قال سبحان الله نعم فيها بياض وبياضها أكثر من ثوادها كل الأعين فيها بياض ثواد وعين بياضها اكثر من سوادها وكان صلى الله عليه وسلم اذا مازحه احد يقبل هذا المزاح وكان يضحك ويتحدث معه ما كان صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجاله الا اضحك من رجاله الا أتفاعل. لا. دخل عليه عمر يوما وهو صلى الله عليه وسلم غضبان على نسائه لما اكثرنا مطالبته بالنفقه غضب صلى الله عليه وسلم عليهن فقال عمر يا رسول الله قال نعم قال يا رسول الله لو رأيتنا وكنا معشر قريش في مكة نغلب النساء كل واحد يتحكم في امرأته فكنا في مكة إذا سألت أحدنا امرأته نفقة إذا قالت امرأته له أعطني مالا قام إلينا فوجأ عنقها قام كسر رقبتها فلما قدمنا إلى النجينة يا رسول الله فإذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفقت نساء يتعلمن من نساء الأنصار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 فأود خلاء بأهله انقلب حلمه غضبا ولينه غلظا لا ما كان بساما أمام الناس عبوسا مع أهل بيته ما كان كريما مع الخلق إلا مع ولده وزوجه ولا كانت أخلاقه ولا كانت أخلاقه حسنة إلا مع أمه وأبيه وإخوته لا كانت أخلاقه سجية يتعبد لله بها كما يتعبد بصلاة الضحى وقيام الليل كان يحتسب احتسامته قربا وليفطر عبادة وعسوه ولينه حسنات نعم من اعتبر. حسن الخلق عباده تحل بها في جميع أحواله كم نسمع من النساء ومن الآباء ومن الأمهات من يشتكون من, من أولادهم أو تشتكي من زوجها ثم تعجب من حسن خلقه مع الناس ومن سوء خلقه مع أهله وزوجه انظر إليه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي عند البيهقي وأحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان يوم عند عائشة ينتظر غداءه وكان من عادته صلى الله عليه وسلم مع زوجاته إذا كان في يوم إحدهن أن يتغدى ويتعشى ويبيت عندها فإذا أصبح ذهب إلى الثانية أم سلمة زوجته الثانية صنع طعاما حسنا أعجبها بودها أن يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ليس يومها ولا تستطيع أن تدعوها وأن تخرجه من عندي. بيت عائشة وتقول سأل عن عندي فغدأ فأحضرت طبقا وضعت فيه شيء من الطعام نادت جارية عندها قالت خذي هذا الطبق اذهبي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيت عائشة جارية عمرها سمع سنوات سبع سنوات ذهبت الجارية ضركت الباب فتحت عائشة بيوتهم بالسابق ليست مثل بيوتنا فيها مجالس وفناء ونحو ذلك البيت كله غرقة واحدة فلما فتحت عائشة الباب نظرت الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامها ما كلمت عائشة دخلت مباشرة بالطلب يا رسول الله هذا بعثت به إليك أم سلمة نظرت عائشة إلى الطعام فوقع في نفسها ما يقع في قلوب الضرائر قالت في نفسها كيف ترسل طعاما في يومي يعني هو في يوم يبقى جائعا يعني أنا ما أعرف أطبخ طعام حتى في يوم ما تركه لي وقع في طلبها ما يقع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 أر... ثم كنت في بيت إحداهما وأرسلت الأخرى إليك طعاما مع أحد الأطفال فلما أقبل الطفل به إليك فإذا المرأة التي أنت عندها ضربت الطفل على وجهها أو ضربت الطبق, الطبق وانكسر الطبق وانكسر الطعام وماذا الطفل يبكي ماذا تفعل أنك؟ كيف تتصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الموقف عائشة خطبانة الطعام على الأرض منثور الإناء مكسور الجارية تنظر. أم تلمه ماذا ستفعل لو علمت أن إناءها كسر وأن طعامها نثر إيش المشكلة التي ستحصل بعد ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم دقيقة دقيقتين حتى سكن الغضب عن عائشة الآن جاء وقت الحل طام صلى الله عليه وسلم الجارية أيضا لما رأت الوضع هادئا سكنت طام صلى الله عليه وسلم قال عائشة قالت نعم قال عطيمي طبقا أحضرت له صلى الله عليه وسلم طبقا وضع الطبق على الأرض أخذ بنفسه يجمع الطعام ويتعاله في الطبق ثم قال بسم الله وبدأ يأكل انتهى الحمد لله الذي يطعمني هذا ورزقني انتهت مشكلة الطعام بقيت مشكلة أم سلمه كيف لو علمت أن طعامها نثر على الأرض قال يا عائشة عندك طعام قالت نعم قال أحضري فأحضرت له طعاما فجعل صلى الله عليه وسلم من الطعام في الإناء ثم أعطاه الجارية وقال اذهب بهذا إلى أم سلمة حتى تفرح أم سلمة وتقول والله جزاها الله خير عائشة أرسلت إلينا طعاما أيضا قال اذهب بهذا إلى أم سلمة فلما مضت الجارية قال عليه الصلاة والسلام طبق بطبق وطعام بطعام وانتهى الموضوع لم يطلق ولم يسمع الجران صراخهم ولم يأتي أبوها ليحل المشكلة ولم تصل مشكلته من القاضي ولم يبحث عن شيخ مكتيه بجواز إرجاعها بعد طلاقها ثم طلاقها ثم طلاقها لا انتهى الأمر لما استعاد من الشقى الرجيم ولم يلتفت إليه وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف حتى مع الصغار عند البيهقي يقول أنت رضي الله تعالى عنه كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكان صلى الله عليه وسلم مستجعا هم كان أحدهم يلبس إذارا ورداءا مثل لبس الإحرام فكان أحدهم إذا اصطجع فقط الرداء عن صدره وانكشف بطنه وصدره وكان الأمر عاديا عندهم كما أن أحدا إذا دخل بيته نزع طاقيته أو غترته، كان أحدهم ينزع رداءه في هذه الأثناء أقبل الحسن أو الفسين صبي صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وعليه إزار تتدلق من سرته الى ركبتي او ادلى من ذلك فلما اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم اخذه النبي عليه الصلاة والسلام وضعه على بطنه من الطبيعي ان الصبي اذا فتح رجليه ليجلس على بطن النبي صلى الله عليه وسلم ان الرداء يرتفع اليس كذلك اليس كذلك فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضاحك الصبي ويلاعبه الصبي ضحك ضحكتين ثم بال وأنس بن مالك ينظر إلى الموقف. أول ما بال قفز أنس بن مالك ليبعده عن النبي صلى الله عليه وسلم يبول الآن على بطنه ليبعده النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الصبي قد بال وسوف يغسل أو, أو ينضح بما يعني الذي سيعالج البول القليل سيعالج البول الكثير فقال صلى الله عليه وسلم لا تفزع ولذي لا تفزع فتركه يقول أنس فجعلت أنظر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 كأن عرقه اللؤلؤ إذا مشى تكفى وما مسلت ديباجا ولا حريرا ألينا من كف لله الله صلى الله عليه وسلم وما شمت ولا عمرا أطيبا من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده مضيبة كأنما أخرجت من زعنة عطار وكان يعرف بريح الطبيدة أكبر وكان لا يرد الطيب وكان يهتم بمظهره ويعمر الناس بالاهتمام بذلك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 وقال صلى الله عليه وسلم من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن, يفر أن يرى أثر نعمته على عبده وكان صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه وكان يحرص على حسن السمت وجمال الشكل والنباس والطيد والرائحة وكان يردد في الناس قائلا إن الله جميل يحب الجمال ولم يكن صلى الله عليه وسلم تتور أعصابه ويغضب لأسه الأسباب بل كان صلى الله عليه وسلم رزينا واسع البطان يفكر في عواقب الأمور قبل أن يبدأها ولعل في العشر دقائق الباقية أكث معكم على هذين الموقفين العجيبين منه صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل كان صلى الله عليه وسلم رفيقا يحب الرفقة ويحب أهله في مثلد الإمام أحمد في إثناز قال فيه ابن كثير لا بأس قدم صلى الله عليه وسلم إلى تبوت فلما نزل بتبوت دعت دحية الكلب الى هرقل فلما ان جاء كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل دعا هرقل قسيسي الروم وبطارقتها ثم اغلق عليه وعليهم الباب ثم قال قد عرفتم ان هذا الرجل قد نزل حيث رأيتم وقد ارسل الي يدعوني الى ثلاث ان اتبع ان اتبعه على دينه او ان نعطيه مالنا على ارضنا والارض لنا او ان نلقي اليه الحرب ثم أدعه رجل يقول لي للقساوسة الذين عنده يقول هذا هو النبي الحق الذي بشّر به نبينا لكنهم لم يلتفتوا إليه وردوا ورد الإسلام فكتب هرقل كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هرقل عالما قارئا لكتابهم ثم قال لرجل عنده ادعوا لي رجلا ذكيا حافرا عربيا فبحثوا فأحضروا له رجلا من بني سنوخ اقبل هذا الرجل التنوخي رجل عربي وحافظ وذكي اقبل حتى اذا وقف بين يديه رقل دفع اليه رقل الكتاب قال خذ هذا الكتاب الى محمد انظر اليه ونازل في المكان الفلاني فما سمعت من حديثه تحفظ لي منه ثلاثة خصال اذا تكلم محمد مع اصحابه وانت موجود احفظ لي ثلاثة اشياء انظر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 ثم قال أين صاحبكم؟ أين صاحبكم؟ يعني أين نبيكم؟ قال هو ذات فأقبل حتى وقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فناوله الكتاب أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وضعه في حجره إلى الآن لم يقرأ ثم قال ممن أن؟ ممن أن؟ قال أنا أخو سنوخ أنا من بني سنوخ فقال صلى الله عليه وسلم هل لك في الإسلام الحنيفية؟ من لثي أبيك إبراهيم فقال الرجل إني, إني رسول قوم وعلى دين قومنا لا أرجع عنه أبدا حتى أرجع إليهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد الدعوة ويأب اتباع الحق لم يمتعل ولم يغضب أخذ الأمر بهدوء وبرسق وضحك, وضحك, وضحك وقال إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء ثم قال صلى الله عليه وسلم وإلى الأل الكتاب لم يقرأ قال يا أخا تنوخ إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه والله ممزقه وممزق ملكه وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها والله مخرق الملك نجاشي ملك الحبشة ليس أصمها المؤمن لا الذي بعده ثم قال وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها فلم يزال الناس يجدون منه بأسا ما دام في العيش خير فقالت تنوقي في نفسه هذه احدى الثلاث خصال التي او بها صاحدي قالت اخذت تهما من جعبتي فكتبتها في جنب سيفي ثم ناول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيفة رجلا عن يساره فاخذها معاوية معاوية كان جالس يعني يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذ الصحيفة ثم جعل يقرأ فكان مما قرأ الهرقل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والسنوخ ينظر الآن بقي اثنتان فاذا هرقل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم انت تدعوني الى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمستقين فأين النار الآن معاوي يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع فلما قرأ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأين الليل اذا جاء النهار قال السنوخ في نفس هذه الثانية قال فأخذت السهم وكثفتها قال فلما فرق من قراءة كتابي قال صلى الله عليه وسلم إن لك حقا وإنك لرسول فلو عندنا جائزة فانجوزناك بها لكننا سفر مرمن يقول أنت لك حق نريد أن نعضيك هدية لكننا في سفر وليس معنا شيء فقال رجل من الناس قال يا رسول الله أنا عندي هدية له فقام الرجل إلى عيبته إلى حقيبة فأخرج منها ثيابا صفراء وأهداها للرجل وهو عثمان رضي الله عنه والذي اهداها ثم قال صلى الله عليه وسلم ايكم ينزل الرجل ايكم يطعمه الان قال من الانصار انا فقام الانصاري وهذا تنوخني معه بقي امر واحد لم يتأكد منه الى الان يقول فلما مشيت الخطوات ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا اقا تنوخ قال تلتفت اليه فولاني ظهره ثم حرك الرداء عنه ثم قال ها هنا ثم انضي الان لما شئت ققيت هذه انظر الى خاتم النبوة بين كتفي حتى تستدل بذلك على اني نبي ولتخبر صاحبك به، ثم انضي الان لما شئت قالت جعلت انظر فاذا بخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم ومضت التنقي الى قومه وهو راضي النفس مطمئن للبال لم يحفد ولم ينفر لما قوبل به من رفق ولي وأخيرا انت عجب. عجب من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ليس مع البشر بأنواعهم بل حتى مع الحيوانات فرسل الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأى بعض الصحابة حمرة حمامة معها طرخان فأخذ بعضهم طرخيها فأقبلت الحمرة فجعلت تحوم حولهم وترطرف بجناحيها فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لأصحابه من تجع هذه بولدها قال من القوم أنا قال ردوا إليها ولدها في يوم آخر رأى صلى الله عليه وسلم قرية نمر قد أحرقت قال من أحرق هذه قال أحد الصحابة أنا فغاربة وقال لا ونبغي أن يعدل بالنار إلا رب النار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 وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببطرها فقال صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتتين هل لا شفرتك قبل أن تججعها وفي يوم مر صلى الله عليه وسلم برثلين يتحدثان وقد ركب كل واحد منهما على بعيره هذا مار والثاني كذلك فرأى أحدهم الآخر فوقفا وكل واحد على بعيره يتحدثان فلما ما صلى الله عليه وسلم رحيم البعيرين أن يتعبا ولها أن تتخذ الدوار بكرافي يعني لا تركب البعير إلا وقت الحاجة فإذا انتهت الحاجة منه فينبغي أن تتركه لأجل أن يرتاح وعند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان له ناقة اسمها العضباء يوم من الأيام كانت هذه الناقة مع بعض الأبل سرع في جوانب المدينة، اقبل نفر من الكافرين غزوا أطراف المدينة، سرقوا هذه الأبل، نهبوا هذه الأبل ونهبوا الأرباء معها، وكانت هناك امرأة مسلمة، سرع غلام لها، سبوها أيضاً وذهبوا بها، مضوا يمشون؟ حتى إذا أصابهم الليل وقد أبعدوا عن المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يدري أين ذهب من أين جهة إذا أبعدوا عن المدينة، وقد أصابهم الليل.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 لن تمشي إلا مسافة يسيره وسوف ينسجه لها هؤلاء الكافرون ويلحقوها إما على زابة وإما على أقدامهم ثم يرجعوها وقد يقفلوا لها فقامت إلى الإبل تريد منها بعيرا لتذهب عليه إلى المدينة أقبلت إلى البعير الأول أول ما حركت عقاله القيد الذي قد قيد به لتفكه صاح البعير ورقى بأعلى صوته فخافت أن يلقبها الكافرين فتركته ثم مضت إلى البعير الثاني حركت العقال لتفكه فصاح حول وراء قوس إلا بالله أقبلت من البعير الثالث حركة العقال لتفله أن فصاح بأعلى صوته المرأة مسكينة تحيرة فلا زالت تجس الإبل حتى أقبلت إلى العبدة ناقص النبي صلى الله عليه وسلم حركتها يمين يسار حركت رأسها حركت سلامها لم ترّق لم ترغي ولم ولم تصدر صوتا أبدا فلما رأت المرأة ذلك حلت عقالها ثم ركبت عليها أول ما ركبت قامت العبداء بكل قوة ثم توجهت تجاه المدينة وأسرأت تجري بأقصى قوتها المرأة صيحت من شدة الفرح رفعت بصرها للسماء وقالت اللهم إن, إن لك علي نذر إلا إن أنجيتني عليها أن أنحرها حول ولا قوة إلا بالله هذا جزاؤها مضت الناقة بها الناقة مسجنة ما فهمت مضت الناقة حتى وصلت إلى النبينة جعل الناس لما رأوا الناقة يقولون هذه العباة هذه werk هذه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا ينظرون إليها حتى أقبلت المرأة إلى بيتها ونزلت فيه أخذ الناس العبا ومضوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله ادفعها إليك قال لما؟ قالت إني قد نذرت لله أن أنحرها إن أنجاني عليها فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيت فيها بئس ما جزيت فيها أم ان أنجات الله عليها تنحرينها ثم قال عليه الصلاة والسلام لا وفاء لنذرين وختاما فقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنفتم حريث عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أحكم الهدي هديه وأجمل الفعل فعله وأحكم التعامل تعامله فمن كان يشتاق للقائه ويرغب في محبته وصحبته فليقت في أثره وليسر على غربه فإنه يشتاق إليه كما تشتاق أنت إليه قال صلى الله عليه وسلم وددت لو أني رأيت إخواني قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله نفأل الله أن يجعلنا من أحبائه وأن يجعله يفرح بلقائنا كما نفرح بلقائه وأن يحبنا إذا رآنا كما نحبه. اللهم أهدينا لأحسن الأقوال والأعمال والأقناع. لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وصرف عنا صيأها. لا يصرف عنا صيأها إلا أنت. آمين. هذا والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول